لما سؤال نريد جوابه مما وعاه إذا ما ذل إله اجئوا امر قوم <تصفيق> بالله وصل بهم الجهل الى ان يقولوا لا بين المسلم والنصراني والاخر يقول كل الديانات نزلت من عند الله هل نزل من عند الله ان المسيح هو الله هل نزل من عند الله ان الله ثلاثة هل نزل من عند الله سبحانه أن عيسى هو الله فنعوذ بالله من الانهزام والتراجع عن الدين فيا بئس السياسات التي تجر إلى شرك بالله وإلى ضياء وقفة الولاء والبراءة في الإسلام لنا ومع ما ذكر من حكمنا على النصار كفار. ليس معنا هذا أننا نثير فتنة ابدا بل أمرنا بحسن الجوار مع هؤلاء ولكن مع اعتقادنا أن الله واحد لا شريك له وأن من قال بغير ذلك فوكاد هذا ديننا ثبتنا الله على الإسلام والإيمان والإحسان حتى من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ويقول تعالى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 ولم يكن له كفوا أحد والنصراني يقول المسيح ابن الله وطائفة تقول هو الله وطائفة ثالثة تقول إن الله ثالث ثلاث فإذا كان هذا صلب عقيدتهم ويحكمون على المسلمين الموحدين بالكفر فكيف نبقي عليهم وكيف يقال لا خلاف بين المسلمين والنصارى كلا بل نشهد الله ثم نشهدكم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 قل فمن يملك لكم من الله شيء ان اراد ان يملك المسيح ابن مريم وامه ولا في الارض جميعا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد الى ان قال افلا يتوبون الى الله ويستغفرون قد قال تعالى فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقوائهم يضائعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن ينفكون اتخذوا أحبارهم وروبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يسركون الآيات لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وما يكفر به من الأحزاب فالنار مويده وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودين ولا مصرانين ثم لم يؤمن به ولا بالذي ارسلت به إلا كان من اهل النار فعجيه الأمر قوم أياذا بالله وصل بهم الجهل وذاع ثما يلتمس لهم انهم جاهله وصل بهم الجهل الى ان يقولوا لا خلاف بين المسلم والنصراني والاخر يقول كل الديانات نزلت من عند الله هل نزل من عند الله ان المسيح هو الله هل نزل من عند الله ان الله, الله, الله ثلاثا هل نزل من عند الله سبحانه ان عيسى هو الله هل هذا نزل من عند الله؟, الله. الله. الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل لقد قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفي المئات الاخر يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وتتوالى الايات بذلك مثبته لهذا الاصل فندعو النصارى الى الايمان بالله وإلى توحيده وإلى الإقرار برسالة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وإلى الإيمان بالقرآن المنزل من عند الله سبحانه إن أسلموا فالحمد لله وقد اهتدوا إن لم يسلموا فالنار موعد من مات على الكفر إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة ومن يبتغي غير الإسلام دينا لن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام تتولى النصوص التي تثبت ذلك قال تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ونكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم يعني موافقا لما معهم فالتوراه الحق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 آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فهل هل هل هل الذي يصلي ويزكي ما دام حيا ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتطور اعني يكون طفلا ثم شابا ثم كهلا كما قال تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا أي أنه كان في المادي في اللفة وبعد ذلك أصبح بعد زمن كهلا هل ربنا يكون هكذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة وأي بطن تسع رب العالمين البطن مرات كمريم عليه السلام تسع رب العالمين يتقلب فيها وتولده القوابل كذلك أو ينزل فاغرا باكر صاريخا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 كثيرا من القرار في العقيدة اذ يقول قائلون مجاملون للنصارى في هذه يقول قائلون مجاملون لا فارق بين المسلمين والنصارى في العقيدة عياذا بالله من الضلال وعياذا بالله من الزير اننا نلقن أبناءنا في البهن وفي الصغر نلقنهم قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يتعلمها صبياننا ويتعلمها كبارنا فنعوذ بالله من الانهزام والتراجع عن الدين أمام موجات المستشرقين وموجات المستغربين وموجات الرافضين لدين الإسلام فليست هناك حلول المصر في مسائل العقيدة أبدا إنما كفر وإسلام دام. دام. كفر وإسلام دام. دام. إما أن تقول لا إله إلا الله أو تكون خرجت من دائرة المسلمين إلى دائرة أهل الكفر والشرك ولا يأذو بالله فكان هذا فيصلا دائما وعلى مر الأزمان بين المسلمين وبين غيرهم المسلمون هويتهم ووجهتهم ولفظهم ودينهم التوحيد لا إله إلا الله غير المسلمين أشراقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فمن قيل إن عزيرا ابن الله كاليهود ومن قيل ان المسيح ابن الله كالنصارى ومن قيل أن الملائكة بنات الله كقبيلة خزاع المشركه ومن قيل أن الله معه اله آخر ومن قيل بالإلحاد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 اصل ديننا أصدق ديننا الذي بعثت به الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فيا بئس السياسات التي تجر إلى شرك بالله وإلى ضياع وفدة الولاء والبراءه في الاسلام لا لا لا. لنا ومع ما ذكر من حكمنا على النصارى بانهم كفار ليس معنى هذا اننا نثير فتنة ابدا بل امرنا بحسن الجوار مع هؤلاء ولكن مع اعتقادنا ان الله واحد لا شريك له وان من قال بغير ذلك فهو كافر هذا ديننا ثبتنا الله على الاسلام والايمان والاحسان حتى نقال وصل اللهم على نبينا محمد وسلم